بسم الله الرحمن الرحيم قال افلنا من ذلك الكتاب لا ريب فيه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 119. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون